Soli! الاسوار مش راح تقوى علينا بيما انها هنشوفها حجارة وبدوزها رجلينا والارض اللي احلمنا بيها وعدو هتتقالينا راح ترقف وزينا مكتوب حوالينا Anna